لا يحب الله الجهر بالسوء من الخور الا من ظلم وكان الله سميعا عليما ان ترتدوا خيرا او تصفوم او تعفوا عن سوء فان الله كان عفوا فان الله كان عفوا قديرا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 تَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَقْبَضَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَتَوْا لَعَنَ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى الْقُرْآنَ مُبِيناً وَرَفَعْنَاهُ فَوْقَهُمْ بِسَاطٍ مِنْ وَقُلْ لَا لَهُمْ دُخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْ لَا لَهُمْ لَا تَعَدُلُوا فِي السَّبِثِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ